نحن الشرفاء نحن نحن الكرام نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن من نحن نحن لكم يعني الـ الـ اليوم يعني في بشيء مستغربه سامحونا على التاخير عليكم ونقول أيضا ايضا نحاول قدر الامكان ان نسرع في المادة العلمية بحس انه سأستأذنكم قريبا بلغنا الى قوله جل في علاه. عليك سام يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فاسحوا واسحح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين يرفع الله الذين امنوا منكم الذين أوتوا العلم درجة قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا بها الله جل وعلا يؤدب اباده المؤمنين طب الآن كيف الان الصوت كيف شكرا جزيلا في, في قول النداء يا أيها الذين أمنوا أن ما علامة يعني ما سيأتي من الأوامر او النواهي ففعلها دال على الايمان وفيها علامة الإيمان فعلى أن يسارع الآن كيف الحمد لله بيعتذل ولا عليكم السلام وبركاته الان امئوني بعلم البيت لا يتقطع ايضا فقال ف فقال تعالى و ادبا عباده المؤمنين و ان رضاهم قبل ذلك ما انا يعني هذا اقسى ما اصطفيه الان و انا في الصوت موجود او ما تقول موجود افضل ما يحسن به المسلم ان يكون لي هينا لينا كريما وأن يكون سيد وأن يكون موطق وثبت شكر الله لك أنا سأدخل من مكان آخر أشوف لعل الله تعالى يجعل طبعا دخلت من مكان آخر سأخروا من هنا الان الصوت الصوت كيف اكتبوا لي على الفيس الصوت كيف اكتبوا لي على الفيس الصوت كيف لو سمحت انا دخلت من من الهاتف ولعله ان شاء الله يبقى يبقى جيد يعني اكتبوا لي على كيف نعم فهنا الأدب أدب المسلم مع المسلم وأن يحسن إلى المسلم وأن, وأن, وأن يبر به وأن يبذل له ما ينفعه ونرفع عنه ما يضره وأن يكون مشارعا إلى مرضات أخيه فالمسلمون إخوة والمؤمنون إخوة كما قال الله تعالى ان المؤمنون إخوة فأصلح بين أخواكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فساد بالذات بيني الحلقة لا أقول تحرق شعر لكن أقول تحرق الدين الحمد لله الحمد لله فقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا فهنا قيل في المجالس فهنا فيها فيها دلاله واضحه جدا على أن المسلم يحتمل المسلم وان المسلم يعني بين المؤمن مع مع اخيه في يسيران في مضمار واحد يحسنان بعضهم إلى بعض والأول يرد الطرف عن معايب الآخر والآخر يغطي على عيب أخيه ويريد أن يكون معه في مدمار واحد وتحت راية واحدة والهدف واحد ونصرة المؤمنين والمسلمين هو أعظم ما يكون هدفا لأهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل الإحسان يا أيها الذين أمنوا كأنه قال وعلامة الإيمان الله يرضى عنكم جميعا وعلامة الإيمان الإحسان إلى المؤمنين والمؤمنات قال يا أيها الذين آمنوا إذا لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم وفي قوله إذا قال لكم تفسحوا في المجالس أن توسع على أخيك دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضاه على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان بجانبه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وعلي بن أبي طالب ينظر فلم يجد مكانا يعني يجلس فيه بجانب النبي صلى الله عليه وسلم أو أمامه أو, أو فلم يجد مكانا فنظر أبو بكر ونظر النبي صلى الله عليه نظر أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا هو ختا رسول الله وهذا نعم رسول الله وعليم ابي طالب له ما له من المكانة وأبو بكر يسارع في مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام أبو بكر قام أبو بكر فقال, فقال هاهنا هاهنا أبو الحسن فأفسح مكان المجال وأجلسه مكانه أجلسه مكانه رضي الله عنه وارضاه بجانب النبي صلى الله عليه وسلم حبا في النبي صلى الله عليه وسلم ارضاء لله تعالى وارضاء لرسوله ادب الجم ويعرف كل ويعرف كل صاحب فضل فضله قال الله تعالى وياتي الذي فضل فضله قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فاسحوا يفسح الله لكم وفي قوله يفسح الله لكم في ادناه واضح جدا على ان الله اكبر على ان ان ان, أن الجزاء جنس العمل الجزاء جنس العمل كيفما كنت لاخيك يكون الله لك قال الله تعالى وتعالى على البر والتقوى قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي أحسن الله لكم حبيبي ربنا خذكم جميعا يا رب اللهم امين وهذه يعني قتادة يقول هذه الآية نزلت في مجالس الذكر ومجالس العلم ذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلا يظن بمجالسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم الله جدا فعلا أن, يعني أن يفسح بعضهم لبعض وقال المقاتل بنحيان انزلتها هذه آية يوم الجمعة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الصفة في المكان ضيق وكان يكرم أهل بدر من المهجين والانصار فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا الى المجالس فقاموا حيال الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك ايها علي النبي ورحمه الله وبركاته فرد النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلموا على القوم بعد ذلك فردوا عليهم فقاموا على ارجلهم ينتظرون ان, يوسع, أن يوسع, لهم أو يوسع لهم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم على القيام فلم يفسح لهم فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمن حوله من المهجين وأنصار من أهل بدل قم يا فلان وأنت يا فلان فلماذا يقيمهم بعد بعدة, بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه من المهجين وأنصار من أهل بدر فشق ذلك على من المجلس وعرف النبي سلم الكراهه في وجوههم فقال المنافقون ألستم تزعمون أن أصحابكم ماذا يعدلوا بين الناس والله ما رأيناه قبل عادل على هؤلاء ان قوما اخذوا مجالسهم واحبوا القربه لنبيهم فاقامهم اجلسه من ابطاع فلم بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا ففتح الاخيه اي يعني وسع الاخيه الله اكبر همجان كده استاذ راح شرط سيدي الله دعنا رحم الله رأى رجلا فسح لأخيه فجعلوا يقومون بعد ذلك إسراعا فتفسح القوم لإخوانهم ونزلت هذه الآية يوم الجمعة راهوا النابحات قال لمن أحمد الشفائي حدث سفيان عن أيوب قال النافع عن أمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجلة من مجلسه فيجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا قلنا من ادب من الادب العظيم هو الـ يعني الـ الداخل الداخل الى مجالس الذكر المجلس العلمي الداخل الى هذه المجالس له احوال ثلاث الحاله الاولى وارد فسخه خرجت الحاله الثانيه لا يجد فرجه الحاله الثالثه يعني له مكانه وقد قام له بعض الصالحين بذلك أستغفروا الله يرضى عنكم يا رب الله يرضى عنكم الله يرضى عنكم فإن فنقول من وجه فرجة وجب عليه أن يدخل فيها ومن أقبل أقبل الله عليه ومن من لم ومن ولم يجد فرجة وجلس خلفهم يكون قد أحسن بمفعل ولأن الإحسان أن يجلس حسوما تهدي المجلس وكان أن يفعل ذلك الثالثة هو أنه عند دخوله قام له من صاحب الفضل قام له فبين له الفضل في ذلك فلما قام له صاحب الفضل وبين له أنه من الفضل بمكان فأخذه أو أخذ بادي فأجلسه مكانه هل يجوز أم لا يجوز الصحيح أنه يجوز أن يكرم غيره بذلك معرفة من فضل الفضل وكان يفعل ذلك كما قلنا الرفعاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالة الرابعة والحالة التي حرمها الشرع وهي أن يأتي الرجل فيقيم الرجل من مكانه محله ليجلس في مجلسه. فجاءت الحالة خمسة وهي الرحمة وهو أن يتفسح في المجالس حتى يسع يسعى أخاه والمحبون أضي أقول أماكن تحملهم. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل رجلا من مجلسه سيجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسحوا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الثلاثة نفر حال ثلاثة نفر فقال أما الأول أقبل فأقبل الله عليه لما وجد الفرج وشارع إليها أقبل فأقبل الله عليه والحالة الثانية هو أنه, أنه لما استحى ولم يجد مكانه فجلس في الخلف فاستحى فاستحى الله منه وأما الثالث عندما أكرم فقبل الإكرام وجلس فهذا الفضل كل الفضل لمن أكرمه وأجسه مكانه وفي الأصل أن يتفسحوا في المجالس من أجل من is the state الدنيا Israel يعني يثبتون الدنيا in order, المؤمنين يسع بعضهم it وقلوبهم gospel That is important that those believers can enjoy some children and separate them all And the Lord recently said, Mind Diashio'll Alaw Allah says, Christ וא�ARLO will only drop away toiken them Make them short وقال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا وقال فساد ذات بين الحلقة فلابد أن يكون التمام الشمل بين المؤمنين يسع بعضهم بعضا والقلوب تسع والأخوة تسع وأنا أتعجب كل التعجب وتقطع قلبي وأحترق ويعلم الله بما أنا فيه مما نراه في الأوساط الملتزمة دعك الآن العوام والأوساط الأخرى التي يعني هي ليست حريصة كحرص الملتزمين على على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الاشكال كل الاشكال هؤلاء القوم الذين هم قدوة لغيرهم هؤلاء القوم الذين يسعون إلى نصره الدين رفع الإسلام و سيد المرسلين فإنهم يتقطعون يتشرزمون فيه ما فيه من الدعوات التي قد شرزمتهم وقطعتهم وما جعلت لهم جعلتهم أوزاعا وقد قال المسلم عندما سمعه سمع ويقول يا للأنصار ويقول لا للمهاجرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجهلية ونبين أظهوركم دعوها فإنها منتنا دعوها فإنها منتنا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأتموه يتعزل عزل جهلية ساعدوه بهنا أبيه ولا تكنوا لأنه لا بد أن نكون وحدة واحدة واحدة ولا بد علينا أن نكون من من انتظم أمره بين إخوانه إن كان في المقدمة ففي المقدمة وإن كان في الساقة ففي الساق المهم أن الراية مرفوعة وهذا الذي حدث من هذا الصحابي الجليل في غزة موتة عندما قتل الثلاثة فنطروا فقالوا ما فينا من بدري فأتوا بالراية إليه لأنه قديم الإسلام ولأنه كان من أهل بدر وخالب الناس فيه أهل بدر فقام إلى خالد وليد وعطا فقال لا وخلد نريد لست أنا أهل لها أن فه أسلم من منذ شهور فأنت بدري قال والذي نفسي بيدي ما سلمتها إلا لك الممرات تكون رفوعها والاصم كما قلنا إذا كانت في المقدمة كانت في المقدمة كان في الساق كان في الساق كان إن كانت في القلب كانت في القلب المهم أن الجميع على طلب رجل واحد المهم أن من يعبد ليجهز ليجهز مجلس العلم الذي يكتب مجلس العلم الذي ينشره الذي يصح ما فيه من الأخطاء الذي يباشر الأمر ما وصفناه ممكرا من أن يكون المجلس على أرقى ما يكون رضا لله دل الذي يوجه المعلم في أخطاء يقع فيها أو زلات تقع تقع منه الذي يوجه أيضا التلميذ الذي يجلس كيف يتأدب كيف يكون أرقى ما يكون هذا كله متكامل حتى يخرج الصف يخرج صفا نظيفا صف منتظما تحت راية صحيحة تحت منهج منهج قوي بهذا بهذا تنتصر الأمة وتعود إلى ما كانت عليه من الأولوية والمقدمة كنتم خير أمتي وخرجت الناس تطبيقاً بنبؤة النبي صلى الله عليه وسلم بشدة الأم بالعز والنصر والتمكين إلى يوم الدين. قال بالسنة والتمكين إلى يوم الدين. بدأ سمعه غريباً ونصحه غريبا كما بدأ ولا بد أن نكون على ما كنا عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدتم من حيث بدتم وعدتم من حيث بدأتم لما قال كلها في النار إلا واحدة قال ماني رسول الله قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي ورجل قال ان لا لا يقوم الرجل للرجل حتى قال قال لا يقوم رجل الرجل لا يقيم رجل الرجل لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن يفسح يفسح الله لكم ولذلك العلماء اختلفوا مسألة القيام للقادم والقيام للقادم هذه مسألة, مسألة فيها نظر لأن بعض العلماء يقولون أنه لا يجوز بالمرة لأن النبي كان يقدم على الصحابة وهو أحب عليهم, أحب عليهم من أنفسهم وهو في قلوبهم تمتلك حبا لهم ومع ذلك ما كانوا يقومون لعلمهم بأنه يحزن من ذلك ويقول يعني لا تفعلوا معي فعل الأعجم وقد قال النبي السلام إذا من أراد أن يتمثل الناس له قياما فليتبعوا مقعده من النار لذلك كانوا ينهون عن القيام القادم والبعض الرماء يقولون المسألة ينظر فيها على الأدب والتعلم ومعرفة الفضل والفضل الناس منازلهم هذه كلها قصود الشريعة مقاصد الشريعة وعيون الشريعة في هذا الباب وكانت هذه أعراف الناس أيضا في هذا الباب ويعلمون أن الرجل لا يريد أن يتمثل له الناس قياما ولكنه يعلم أن هذه المكانة التي يكون فيها هذا الباب توافق القلوب فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مرت عليه جنازة لما سألوا عن ذلك قال قال للملك يعني اعظاما للملك أعظاما للملك الملك له مكان عند رب في علاه الله وكرهه بأمر جلال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على فاطمة أخذته وقبل بين عينيه وأجلسها مكانها وأيضا إذا حد فاطمة عليه قام وذهب إليها عند الباب فقبلها بين عينيها وأخذها وأجلسها مكانه وقال إن سأل قوم رأسيكم فأنجوا المسألة أيضا بالعموم في قول أمرنا أن سمنزلهم هذا الراجح الصحيح القيام القادم في هذا الباب نعم من فرحاتهم بزيارة الخير نعم ومن فرحاتهم أيضا بالتوبة كما فعل طلح الخير مع عكاب بن مالك قام له وقبله وقبل من عينيه ودعا له وشقر له مسألة التوبة التي نزلت والنفس السلام قام أيضا لجعفر وقبل بين عينيه وقال لا أدري أفرح برجوع كع... جعفر رضي الله عنه رضاه أم أفرح بفتح خيضة شبما كانت جعفر عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من الأداب في المجالس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث انتهى في المجلس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس حيث انتهى به المجلس، وهذه أيضا من الأداب العظيمة التي يتادبها الإنسان حينما يدخل في الأماكن فيها اهل دماء الإسلام وأهل أيضا أهل إكرام وأهل العلم، فلما دني لهم قدرهم ويفضل لهم ما كانوا فيه. يا رب يرضى عنكم جميعا والله توافقت القلوب عندما توافقت النيات بل وتوافقت الأعمال عندما اتحدت النيات ولما, ولما اتحد الهدف بالقلب والقالب انتصروا وملكوا الدنيا بأسرها وعبدوا العباد لرب العباد وقال حسن الطريف في قوله تعالى إذا قيل وإذا قيل لكم تفسحوا إذا قيل لكم تفسحوا في يعني في مجالس الحرب والصحيح أن المسألة على التعميم وإذا قيلا شوزوا فانشوزوا هنا وإذا قيلا شوزوا فانشوزوا هذه الحرب يعني هذا القتال والمعنى أن قلنا أن الأصل في فتح أن الأصل في الجهاد جهاد ليس جهاد لا سجاد صب عين على كل إنسان وفرض كفاية يتعين إذا كان نفْر من ولي الأمر تعين كان نفْر من ولي الأمر وايضا قال بعضهم اذا يبقى خيرا انشزوا فانشزوا الى الصلاه الى الصلاه كما قال تعالى واذا نوي الصلاه من يوم الجمعه فسعوا الى ذكر الله ثم قال الله وعلا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون يرفع الله الذين امنوا منكم والمساله في التفريق بين اهل الايمان والكفران والعصيان والفجور والعصيان فان اهل الايمان هم اهل الجنات هم اهل الرضوان هم اهل الجنان هم اهل الرحمن وهم الذين ينظرون الى وجه الرحمن غدوا وعشيا يرفع الله الذين امنوا يرفع ورفعه من الله لرفعه انظر من اراد ان يضع احدا فلا يستطيع لانها ليست بملك له ومن اراد ان يرفع احدا لا يستطيع ولو اجتمع من باقطارها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرفع ويقفل سبحان الله كما قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يرفع الله الذين آمانوا منكم الذين أوتوا للمدرجة الرقعة بيد الله دل في علا لا تعتقدوا أنكم قد تستطيعون رفع مكانتكم بسيادة أو بوجاهة أو بمال أو بثقل أو بعزوة أو بقرية أو بغير ذلك إن المكانة لا تكون إلا من عند الله دل في علا للمؤمن والمسلمين سيطان سيط في السماء وسيط في الأرض وسيط الأرض مرتبط بسيط السماء إن الله إذا أحب عبد نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلان فيحبه جبريل نعم فيكتب له القبول في الأرض ناجع ابن عبد الحارث لقي عمر المخطاب عصفان وكان عمر استعماله عليه السلام قال من استخلف قال على أهل الوادي قال استخلفت عليه من ابن أبجا قال مكتف الله من استخلف فقال عمر المغتاطب رضي الله عنه ورضاه استخلفت عليه مولا قال نعم يا أمير من ابنه قارئ للكتاب الله عالم بالفراين قاضي فقال عمر المغتاطب أما إن نبيكم نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب قوما ويضع بي آخرين يرفع الله الذين أمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات النعمة والرفعة لا تكون إلا الأهل العلم وقد كتب الله ذلك وهذه سنة, سنة كونية فلن ترد محاربا ولن ترد مقاتلا يستطيع أن يفعل شيئا مع هذا الأمر الجلل وهو ما قدره قد الله ذلك في وقد قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هو سأل سؤالا وأجاب عنه في كتابه سبحانه وتعال ولكن يستوي الذين يكون النبي لا الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء هم يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان يكون النبي صلى الله هذا السؤال يقول لك ان يكون الله عليه وسلم يقول لك الله عليه وسلم يقول لك ان يكون النبي صلى الله عليه ولذلك يعني يعني ترى ترى ترى, ترى ان الله جل, جل في بين درجات العلماء ايضا كما قال الامام العلم الامام بن رجب قال ودرجات أو مراتب العلماء ثلاثه عالم عالم فقيه محدث عالم فقيه عالم محدث والحق ارتقى الدرجات وأعلاها من جمع الله له بين العلمين علم الحديث وعلم وعلم الفقه وصح اعتقاده فمن صح اعتقاده ارتقى ومن ارتقى اعتلى ومن اعتلى سما ومن سما كان النصر على يديه والله جل في علاه يعامل المرء على صدق ما في قلبه هل يريد ربه حقا ومن اراد الله اراد الله له ما يريد ومن اقبل على الله تلقاه من بعيد والله جل في على كل شيء قدير يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات شتان شتان بين حامل العلم وبين عالم ينصر الدين وينصر الله بالدين ويرفعه في الاولين وفي الاخرين سبحان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبه الأمة إلى علماء الأمة قال وأعلم الأمة معاذ ولذلك عمر الخطاب انظر هنا للرفع عمر الخطاب كان يقول لو كان معاذ حيا لاستخلفته لا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن معاذ أعلم أمتي بالحلال والحرام معاد وأيضا قال عمر الخطاب لو كان سالم مولى أريده لا موجودا لا استخلفته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بسال مولى أبي حذيفة انظر هنا ينقبون ينظرون من يصدرون العالم ولذلك لما يقول عمر الخطاب يبين أن الأمة التي تصدر الجاهل هي إلى التردي وإلى هوة سحيقة لا نجات فيها بعد ذلك وإن صدرت العالم ارتقت وارتفعت وسمت وانتصرت وتمكنت وضع شيء في موضع المناسب أمر جلل وهذه المسألة صراحة لها صرف كبير ولها موضع آخر لابد أن نفصل فيه القول يكون غدا إن شاء الله ما يكون الآن أنا, أنا, أنا أسرع أيضا أنا عندي حلقة كمان الآن قبل الحلقة التي ستأتي الساعة التاسعة مسألة اليوم كل مكدس فسامحوني وحتى أصلا النت كان تعبني جدا فلو فيها أسألة نقف عند هذه ونأتي على هذه الآية العظيمة ونقف عندها يرفع الله الذين أمنوا والذين أوتوا العلم درجات لانني سافرق بين حانا للعلم وبين الذي اوتي العلم بقول إن السلام الله من ان سمع مقالتي فوعاها فأدى كما سمعها رب حام الفقه ليس بفقيه رب حام الفقه الى من هو أفضل منه نعم يقول قلنا في هذا, في هذا الباب الجزاء من جنس العمل في هذا الجزاء من جنس العمل الشريعة جاءت جاءت لا تسوي بين مختلفين ولا تفرق بين متماثلين لا فضل يداني فضل العلم لا فضل يداني فضل العلم لا فضل يداني, يداني فضل العلم لو في اكله تفضلوا حتى نادي كتاب الثاني يعني الوقت يا هنا